حبيبي لا تناهت يوم جيت استاذنك بروح دخل أمك وبيك وجعل من جابك في الجل تركي تزيد همي هم وتزيد الجروح جروح وتحرمني وتجبرني على الولى حبيبي لا تناحت يوم جيت أستاذنك بروح دخل أمك وبيك وجعل من جابك في الجل أترك تزيد همها هم ويتحرمني من الضحكة على الولاها ويتحرمني من الضحكة وتجبرني على الولاها